الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربى وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاء وَتِمٌّ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَنْحَقُّ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي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 وَإِنْ كان ذو عسرة فنظرة إلى ميثرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعممون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثُمَّ توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون